فاستوى وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلى فكان, فكان قد ا قوسين أ و أ د ن ى فاوحى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما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 افرايتم اللات والعزى ّ ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى أ تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتمها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 وان الظن لا يهني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا الحياه الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى الذين يجتنبون ك ب ا ئ ر ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا ا ل ل م م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 أعلم بمن ا ت ق أ ف ر أ ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليلا و أ ك د ى عنده علم الغيب فهو يرى أ م لم ينبه بما في ص ح ف موسى وابراهيم الذي وفى أ ل ا تزر و ا ز ر ة وزر اخرى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 وأبكى وأنه هو أ م ا ت و أ ح ي ا و أ ن ه خلق النابلسي ز و ج ي ل ذ للعلوم نشأة ا ل ا س ل ا وأن وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عاد اللؤلى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل إن م ا ن و ا ه م أ ظ ل م وطغى و ا ل ب ل س ي ك ل أ ه و ى فغشاها م ا غ ل ا فبأي س ل ا م ا ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله و ا ع م ي ك م